ونحن أقرب إليهم من حفظ الوليد إذ يتنقى المتنطيان عن اليمين وعن الشمال قائد سورة حطة جغال ما ينفض من قرن إلا لذير طيب